فعل الخيرات اتيان الواجبات الابتعاد عن المعاصي ا ل ت ن ز ع عن القبائح السير في طريق مستقيم كل هذه المعاني اختصرها أ ب و بكر رضي الله عنه قائلا الاستقامه الا تشرك بالله شيئا لماذا ل أ ن من وحد الله وعرفه التزم طريقه وسار على طريق مستقيم وتعامل مع مفردات الدين ب ج د ي ة ا ل م ش ك ل ة ان ه الان انا ل سبق اتعامل و ا مع الدين ا س ل م ب ج ة مع ا ل د ي بجديه ة الواحد انا يقول مسلم طيب ا بمزاجه وللجامع ما هداي له وما يسأل بيته وما ابنه الدين بعدشنه ولبس بيته يربي على على كيفه مرته يصلي زي يسأل له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 نشرح الكلام ده ب ص و ر ة ب س ي ط ة الناس عنده ك ل م ة س ا ئ د ة فيها شيء من ا ل ح ق ي ق ة يقول لك المب خاف الله شنو خافوا طلع زون لا يجوز يخاف من غير الله لكن في نوع انت لن ا تخاف من نخوه ف ا ع ب ش ر المب خاف الله ده لن يكون له رادع من ايمان ولا وازع من يقين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 م ر ا ق ب ة الله في السيره العالم ماذا تعني هذه ا ل م س أ ل ة اخوانا مشكلتنا نحن م ا قاعد نعرفه كويس و ح س ن لو انا و ا ت ل ك ك م ح س ن ا كلنا وانا ذ زي معكم يقول الله نحن الله عارفينه الله عارفينه ومؤمنين به ومقتنعين اين الاشكال الاشكال في ضعف م ع ر ف ة الله ان ل يعرف الله ب أ س م ا ئ ه وصفاته يراقب الله في سره و ع ل ا م ي ت ه دا اثر ا ل م ع ر ف ة قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من و ر ق ة إ ل ا يعلمها ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا رطب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين ما هو أ ث ر هذا الكلام على سلوكك إ ذ ا كان الله يحيط بكل شيء والله من ورائهم محيط ف أ ن ا لن أ ع ص ي ه في السر س أ س ت ق ي م ل أ ن ه يراني لذلك أ ر ا د الله عز وجل أ ن يربي المجتمع خاص ة مجتمع ا ل ص ح ا ب ة الذي نزل فيه ا ل ق ر آ ن عن طريق معرفته أ ن يستقيموا انظر قوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما وما تعلم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 وما ت ك و ن في ش أ ث و منه ا ت ك و في شأن ولا وما تكون في شأن وما م من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا إ ذ ت ف ي د و ن فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ولا أ ص غ ر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين هذا يعطي ا ل إ ن س ا ن إ ح س ا س عالي ب م ر ا ق ب ة الله و ت ر ق ي الوجدان والسمو ب ا ل إ ي م ا ن والروح فهو لا يعصي الله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 واطلاع الله وعلمه وسمعه ع م و و إ ح ا ط ة الله بالخلق ومعرفته بخبا بخباياه يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يعلم السر و أ خ ف ى هذا أ ن ت تخافه ان لم يقع هذا ا ل أ ث ر في نفسك اعلم ب أ ن ك لم تستفد من التوحيد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 ا ل ج ب ي ر ه لا ى نمط و يزال تمشي على نمط لا بد من أ ن تحسم الانشطاريه الولائيه القابعه في نفسك تعمل شنو ان يكون ولاء ك ل م ن لله وحده تحديد الولاء وحسمه أ ن يكون لله و ح س م الانشطاريه الولائيه م ك ل ف ة جدا بتعمل لك مشاكل مع الناس سيقول لك أ ن ت ب ج ي ت مع ا ل ج م ا ع ة ولا شنو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 والسلوك ما ب ي ن ف ص ل ه ا ل ا ع ت ق ا د و ا ل م م ا ر س ة ما ب ي ن ف ص ل ه نحن نكون مسلمين بدون ما بدون ما تحتصرنا مشاكل ونخش في إ ح ر ا ج ا ت وكده يا اخي شوف لينا ا ل س ه ل ة ا ل إ س ل ا م الساهل ل بس ما فيه مشاكل لكن الدين يحتاج إ ل ى ج د ي ة ويحتاج إ ل ى ص ر ا م ه خذوا ما اتيناكم ب ق و ة و ا ذ ك ر و ا ما فيه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 وانا كلنا معتقدين ر ف ي ن و م ع ت ان الله سميع أو معتقدين ومعتقدين طيب ما هو اثر هذا علينا يقول ابن القيم رحمه الله ربنا سميع يسمع ضجيج الاصوات على اختلاف اللغات وتعدد اللهجات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل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 ما ن ق ص ذ ل ك م ن ملكي شيئا إ لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ملكي شيئا لانه يكون ل ك ي شيئا لانه يكون ملكي ش ي ا لانه يكون ملكي شيئا لانه ي ب ي ن و ب ك ي شيئا لانه ي ما ب ك ل م ي شيئا لانه يكون ملكي شيئا ل ا ت ه ش ك و ن ملكي و ق ت ا ل ر ا ح ة م ا ي خ لزولي و أخي ا حتى لحوك أ ا ف ع أ ض ح ك ل ه مرحب يقول لنا ل ع م ازعجنا أ ي ق ولنا ما ف ي عود الله ده ما بسك ي أ ص ل ر أ ن ت ا ل ب ش ر د ه و ك ن بجعل ي ا م و ك ا ن بجا ي شنو شنو الله ي غ ض ب إ ن تركت سؤاله و ب ن ي آ د م حين ي س أ ل ي غ ض ب ت ع ا ل ز و ل غنيان ي ق ولدين ل اهلو س م ح ت ه عشرة ت ل ا ف بس عشرة ت ل ا ف ادك ي ب ع د ي و من ي لجي ا ما عندك ل ي ح ا ج ة يقول دير شنو دير لاحظوا اير حاجه تخلون ا ا ل ب ل د يا أخي ش و ف و ا ز و ج ن د حبل جيرجتي تلحو ت ا ل ث يوم يجي وللماذا ر تمد يقول صحبك كان عسل شنو يقولك ماتن حسكلو ه اذا زويتمشي لناسل ل ا البزح يمالك ربك ي ح ب العبد الذي ي س أ ل ه وكلما س أ ل ت ه وكلما ازددت عنده م ك ا ن ة و أ ح ب ك إ خ و ا ن ن ا البشر والله ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلاص بعدين البشر يا أ خ ي حتى لو سمع لك أ ن ا مرات بسمع لزول لحد ا ل أ خ ي ر لكن الحبه ذي ما عندي ل ي أ ق و ل ل ه امشي الله ي ع د ي ن ا علينا وعليك بسمعه بس لكن ما عندي ح ا ج ة لكن ربنا ش ن و ب ا هذا فيما أ ق د ر عليه أ ن ا ممكن ب ق د ر على حاجات ي ع ن يمكن م ع ي ل ا ل إ ن س ا ن فيما يقدر عليه الله في عبد العبد ما كان عبده في شنو س أ ل ن ي فتوى يمكن ا يدور فتوى يعني م ا ب ت أ ث ر معي احد لكن من ربكم م ض ا ي ل أ ن ي انا بشر في ا ل ن ه ا ي ة ناقص ولكن إ ل ج ا إ ل ى الله جل جلاله شوف اخوانا اكلمكم ح ا ج ة م ه م ة جدا في واحد عمنا يصلي معي قائد كبير بعدين قام قال م ق ا لي أ ن ا ودعمي سافرنا مشينا غرب السودان ا ن قال ط ع ن ق ا لي أ ن ا و ه و جدا واحد اولاد عم جدا رجل يعتقد فيه مات والناس بنوا له ق ب ة والناس بجوا في ا ل ق ب ة دي يعتقد فيه ما ينبغي أ ن يعتقد في الله ويمكن أ ن يصير القبر وثنا لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم لا تجعل ق ب ر وثنا يعبد باعتقاد الملايح ولكن لي يجب ان ل يكون هناك ا ع ي ق ا ل لي د ا ت ويجب ب ي ل ان وزول يكون ا د هناك أ م ك ن ج د جدة ا ع ت ق ا ل لي أول ح ا ج ة ما بيعرفني لانو من الله ح ا ل ي ما سمع صوتك ابليكي لما نديه انا بدرو اللبيس م ع صوتي وبيعرفني قال ل هستنا ح في الخلد يعرفني كيف نعرفني ودود ودود كيف نعرفني كيف نعرفني كيف نعرفني كيف نعرفني نعرفني كيف ن ع ن ي نعرفني كيف نعرفني كيف ن ا ف ن ي كيف نعرفني ك ي ا ن ع ر ف ن ا كيف نعرفني كيف ن ع ر م ن ا كيف ن ع ر ن ي ك ي نعرفني كيف نعرفني كيف نعرفني كيف ع ر ف ن ي كيف نعرفني كيف ن ع ر ف ن ل كيف نعرفني نعرفني كيف نعرفني كيف ن ع ر ف ي كيف ن ع ن ي كيف ن ن ي ك ك ن ع ر ف ن ن ع ر ي ك إ خ و ا ن ن ا ربنا يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات ه دا دائر ع ر ب ي ة ودائر الملا ودائر ا و ل د ينجح ودائر سده الديون ما بشيل ا حاجات دائره صيفي حاجات دا يقول لا لا والله يغلطنا نتاع ا ل ع ر ب ي ة ينجح له ولده ودائر ا ل م ر أ ة ي د ي و ا ع ر ب ي ة وما دائر ا ل م أ ة ي د ي و ا ع ر ب ي ة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 يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل فتكو في صخره أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير ماذا أ ر ا د بهذه ا ل آ ي ة الولد لما ن يخاف الله انت كفت منه بتكون ضامن ه بوراك ما بيعمل ح ا ج ة ك ع ب ة لكن لما يكون ب يخاف منك أ و ل ح ا ج ة يوم يسافر منك يمشي ا ل ح ر ف ويومك تسافر وتخلي ب وراك بن حريف ويومك تموت بن حريف قال له ما مسك الولد في منه شافع صغير قال له الله لا يعلم أ ي ح ا ج ة ولا تخفى عليه خ ا ف ي ة ومحل ما تمشي الله يعلمك شوف و ا ا ل أ ث ر ده هذه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ولذلك أ ض ر ب لكم مثال أ م ك ن ا ل ق ض ي ة تتجسد وتتضح خرج عمر رضي الله عنه بن ا ل خ ط ا ب إ ل ى الجبال يتفقد ا ل ر ع ي ة فوجد راعيا راعي ليس له من مؤهلات الشهادات شيء الله أ ع ل م ر و ض ة ما خ ش ى صح انا ماصح حسنا أ و ل ا د ن ا ما شاء الله يدخلون ا ل ر و ض ة ويقروهم وين ويمشوا الجامعات وبعد الله ي س ت ح و ن إ ن شاء الله ن س أ ل الله إنه يستحوا دراعي في الجبال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 ولم يحس ي ش ه ا د ة إ ل ا ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله التي تؤثر ت أ ث ي ر ا عظيما قال عمر من سيدك فسماه ذهب عمر رضي الله عنه ودفع الثمن من بيت المال واعتق الراعي ثم دعاه وقال له اعتقتك في الدنيا و أ س أ ل الله أ ن يعتقك بفعلك هذا من النار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 ربما تستغربون له هذا الشيء أ و هذا ا ل أ ث ر أ خ ر ج ه البخاري و مسلم في صحيحيهما حديث متفق عليه قص ا ل ق ص ة من لا ينطق عن الهوى إ ن هو ل ا وحي يوحى قصها الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم قص ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة بدكم تقول ذ ك ر من ر س و ل عليه الصلاه والسلام ده حديث كان فيمن كان قبلكم رجلا باع أ خ ا ه عقارا ب الذي ع ه واحد、عقار. واحد زول عقار باع زو ا له بيت استراه دخل فيه استلم, استلم القروش ب استلم ا ل ثم أ ر ا د أ ن يبني بعض الشيء في البيت حفر لما حفر عثر على ج ر جرية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 وقد م ق س ت البيت وكان بيتي ولم أ ك ن أ ع ر ف أ ن ه ا فيها إ ن ه ا لا تحل لي اخواننا ل ز و ل في العصر ا ل م ن ت ه د ة يقول نزل ما نصحو اللجنه ا جابة ق له أقول له ده ا البيت ب ة في قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاشتجرا ش ك ل و ا في ش ن و د ه لم يكن هناك قاضي ا قاضي ة ا لم يكن هناك قاضي لم ي ش ن و يا هناك قاضي لم يكن هناك قاضي لم يكن ه ن ا ح حفت ل ق ا ه ا ي ق و لم ل يكن هناك ل قاضي لم ا ش ف ت ن يكن أ و هناك قاضي ي ا خ ذ ه قال القاضي للبائع خذ ا ل ج ر ة قال والله ما كنت أ ع ل م أ ن في باطن ا ل أ ر ض جره الذهب فلا اخذ ما لا املك و قال, قال المشتري شنو؟ خذها فهي لك قال لما اشتريت البيت لم أ ك ن أ ع ل م أ ن فيه ج ر ة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 وللثاني ج ا ر ي ة فزوجهم القاضي ا و أ ن ف ق عليهم ا ل ج ر ب ي ق و نسب بعد شكله يقول نسب د ذ ا عندو ولد و ن د ب ي ت ق ا ل لك قال خلاص بتك ي تعرسه له ولد زول دا قال له لي عرسه له ي ل ا ع ر س ا ل د ه ب دا للون اللي ت ن س و ا اخوانا هذا شيء عجيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على بيت المال رجل يقاذلهم ع ي ق ي ب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 أ ق ب ل ولا ت ت أ خ ر تعالوا ما ت ت أ خ ر م ع ي قال ي ب ق قبلني أ م ر ا ل ص د و م ي رجعت إ ل ي ه قال فوجدته جالس لما جلست قال يا م ع ي ق ي ب أ ي شرر رايت ع ل ي ه ا انت شفت نزل م المك هو يزل ن أ ن ا نزل كعب قال والله يا أ م ي ر المؤمنين ما ر أ ي ت عليك إ ل ا خيرا قال وكان قابضا يده ما سكيده ففتحها ف إ ذ ا ا ل درهم قال يا م ع ي ق ي ب أ ي شرر رايت علي اتريد أ م ة محمد يوم ا ل ق ي ا م ة كلها تنازعني في هذا الدرهم س أ ل الشافع قال لي جيت وقت اداني ل م ع ا ق ب ر س ل لي م ع ا ق ب قال لي ح ق ت د ي و ش ا ل ل ي ج ي ت في ا ل و ط ه دار ا ل ا م ة كلها ت ل ي في الدرهم دا السؤال الجوهري ما الذي صنع تلك ا ل أ م ة إ ن ه إ ي م ا ن فذ ويقين متفرد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 و ا ل آ ن في هذا العصر نعاني ضعف التوكل واهتزاز اليقين وتضعضع ا ل ث ق ة في الله تعالى في زول ش ي خ كلمني قال لي في شتى المنطقه الصناعيه عملت ن ص ي ح ة للناس بعد ا ل نصيحه ة ل ل دعف قالوا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ق ا ل ي ا مولانا متخصص ا بس قول اللهم اغننا مالكما للحلال والحرامك يعني داري ي غ ن و ب أ ي ح ا ج ة قال ل ه مولانا ما تخصص عليك بشوف النازل س في ظل هذه ا ل أ ي ا م يفقد كثير من الناس ثباته وشجاعته وقوته ولذلك يحصل ضعف في اليقين يا التوحيدة التوحيدة أخواننا شاء مثال بالصلاة نحن الصلاة أثر أدرم نقول نكلمكم عنده نحن لكم تعرف عقيد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطيه لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أ ك ا ل ن ا م ت أ ك د ي ن منه قبل أ من نشير يقول الصلاة من خم الرزق ونسوجت الليله ونعمل شنو إ خ و ا ن ن ا اليقين ضعيف ويؤسفني أ ن أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة نحن نعيش في عصر التقنيات ونحتاج إ ل ى إ ي م ا ن الحبوبات عصر التقنيات محتاجين لمفردات إ ي م ا ن ي ة ب س ي ط ة تثبت القلب إ ي م ا ن ا حبوا ذوك وشنو الله ما شغالوا ح ن ك ا وشنو وضيعوا اين هذه ا ل م ف ر د ة هل م و ج و د ة الناس في الرزق ده ب ل ا و ز وملاوزه ش د ي د ة أ ي ح ا ج ة ولا الرزق والله يقول و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ويقول سبحانه وفي السماء رزقكم وما تعدون والله ر ز ي د ك كاف ا ل أ ر ض أ ن ا س كانت كاتبه ف كتاب جد لو كان قالوا الرزق في أ ب و ظ ب ي قالوا الرزق الرزق ما للناس حاجة للناس الجيران أخواني أولاد ما المعرفة أول تخل ولي ولي حلي لكن إليش سبيل ويشير سوء يمشي في يعني بخم بأن عنده وهذه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 دانق أ ف ض ل من خمسون ح ا ج ة ل أ ن ه ده إ ي م ا ن راسخ قوي الحرام قدامك وتخلي ه وتسعل وتستفتي و أ ي ح ا ج ة فيها ش ب تخليها يا أخي د هذه ه د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا ولذلك هذا ل ت ل ك في ا ل أ ر ز ا ق والمعايش أكل اللهم لا مانع ط ت ت الله دار والله ما في قوة على الأرض لديك على قوة م في ن ولا معطي لما منعت لا توجد ق و ة على وجه ا ل أ ر ض ا ن و تعطيك الله م ا ذ يردك ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده و هو العزيز الحكيم إ خ و ا ن ن ا والله أ ك ل م ك ا ل ق ر ب ا ل ق ر ب ده الناس بلاوزه في الرزق ده بلاوزه ياخي يا أ شوف والله غير ارزاق ذي م ة ر ب ك ربك, ربك يغسل من أ ر ز ا ق و أ ي زول يرضى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 لكنه عقيم واحد مشيت م ح ا ض ر ة في مبدا ة م بعد ا ل م ح ا ض ر ة يعني مسخني قال يا شيخ ا ي ا أخي عندي م ش ك ل ة مالك قال لي أ ن ا محمول و قلت له محمول مالك قال لي عندي شفع ك ت ا ر قتل ل ه عندك كمشافع قال لي عندي ت س ع ة شغال شروق قال لي بفرش طماطم في السوق أ ن ا طبعا افهمي البشر ع ا م ف ر و ض أ ق و ل الله حق التسع ي ق ل ع و ن من زوده ل ي دولة اماراتك ع ع ا ل بجيهه ي جهه ي ش د ي د ة د ه فهمي القاصر السقيم م م ت أ ن ا ضحكتها طبعا اذا كسرت عماراتك د وقال لي مالك يا شيخنا و ت ل ف ي ز و ل عنده تسع ع م ا ر ا ت أ ن ا مش ه ك ل م ه لك اكتب لك التسع ع م ا ر ا ت في اسمك تدعو شافع واحد قال والله اكسر رغبت مادي و ل ك ه الله ظ لم قال ل ي ما ظ ل م ن ي ق ا ل لي تاني ما د ي ر حل يا مولانا مع السلامه خلاص ل د ي تلين حل ل د ي ل حل يا ا ط م ع ن ا ب أ ن الله قسم وشوف البيقسم ده قاهر فوق ع ب ا د ه لو ما خالقهم ما ب قسم لهم ك د ه ده ي ب ق ي غفير و د ه وزير حكمه الله <تصفيق> لكن أ ن ا حسك كان كان كان قسم للناس ذا وظايفه أ ق و ل له أ س م ع أ ن ت ت ج ب ق غفير في ا ل ع ي ا د ة انت تقبى ت د ك ولكن ر ا غ ف ي ي ر ب ي يقول ليه ي ت ب الله غ ف ي ر ق و ي بقناك د ك ت انت ت و ر ق ل ى ا ل م س ل و ز ي ر ليه ل ك ن ي ق و ل لي ل خ ان ص برضو ب ا ك و ز ي ر ل ك ن المسلمين ل ه س و ا ا ل ن يترضى فكذا ح د لله ل ا ذ لا يحمد على يحمد مطلوح ش و س و ان ه اي حاجة م الله انت ترضى ب ي ك م م س ل و ي زور الله قسم ل يحسن ب التسعة الصغار ده م قال ن ه والله زور أ ن ا راضي رضا ت ج ي ل اقتنع ا ز و ل ج ه كويس فيا أ ب ا ء ويا إ خ و ا ن ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمه ة في خ ل ق عنده حكمة في ا ل خلقه أقام أ التناقض الحياة على ن و أضحك وأبكى الحياة أضحك وأبكى تلك الناس عندهم عرس وناس عندهم في النفر الواحد أضحك وأبكى متناقضة الحياة الواحد صباح تلك يبكي وناس وفاة مبسوط يجيو بل بل خبري الناس عندنا عندنا النفر تلقى في معرس أراد ا ل ل ه ا ل ح ي ا ة ناقصة لا ي ي ه ه م إلى د ر القرار والله ي د ع و إلى د ا ا ا ر ل ل س مشاكل ويهدي ي من ء إلى صراط المستقيم دار المستقيم ما فيها م ش ولا هموم ولا أ ح ز ا ن لذلك شوف ا ل إ ي م ا ن و ا له ت و ك ل د ي ق و ة في التعلق والاعتماد على الله ما اللهم لا مانع لما اعطيت ذي ت أ ك د منه أ ت ى أ ع ر ا ب ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم س ا و ر ك التوحيد واثره وعلى ناقته ورسول المدرس وقف ب ا ن ا ق ة قال يا محمد إ ن ي سائلك أ ن ت ح س ن كان أ ن ا ب ت ك ل م وزوجت وقفنا ق ا ل ل ي ش يا مولانا س ؤ ا ل أ ن ت بتقول له شنو بتقول له السؤال شنو بعدين قالوا بعد الدرس قال إ ب ل ي لا تنتظرني ع ا ن ه ي م ك ان ي م ق ا لهم ل مسافرين من يمكن ا ل يكون لهم مسافرين من ي م ن ان يكون لهم م س ا ف ي ن من ا ل ان يكون ل ا ل مسافرين من اجل ان ي ك و لهم مسافرين من اجل ان و ن لهم ا س ا ف ر ي ن من اجل ان يكون لهم م س ف ر ي ن من اجل ان يكون لهم مسافرين من اجل ان ي ك و ا لهم مسافرين من اجل ان يكون لهم مسافرين من ا و ل ان ي ك و ل ل ج ب مسافرين أ ن اجل ان يكون لهم مسافرين من اجل ان ي ك ت ي ن ديل ع ل ي ك و لاسرافيلي ولاسمعيت عليك ب ن ا س افريقيا دي ناس مساكين خفف عليهم ش و ي ة وارفع ع ليه تغيير النهايه و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء ي د خ ل و ا لكن اليوم ديك م ا ف ج ب ي د خ ل يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة تصفل لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال والله حاسب الامم كله وعادل وثمود و أ ص ح ا ب الرسي وقرونا بين ذلك كثيرا ا ل أ و ل ي ن والاخرين قال تعالى هو ي ق ص الحق وهو خير الفاصلين وهو أ س ر ع شنو الحاسبين الحاسب بسرعة. قال له الله الناس برأوا حاسب قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنزه انزه ل ل ه ما م م ك أن يكون الله بحاسب معه و يتولى الحساب يوم ل الذي الحساب القيامة و الله وحده تبسم الأعرابي ت ب س م والتفت إ ل ى رسول الله وقال إ ذ ا ا ل أ م ر هين إ ن الكريم إ ذ ا حاسب عفا قال لو كان الله براه ما بتجينا عوجه لكن أ ن ا كنت خائف يكون الله معه ناسات الناس دينهم ما شافوا في الدنيا يغتسوا حجر ا ل ز و ل ناس ي ج ي ب و ا بالشباك وناس يخشم ج و ا في الباب يطلعون فايلون من تحت الفايلات ويصدقونه ا وناس شهر شهرين و ش ه ر وثلاثه اشهر يقولون ل س ه ل س ه جيب د م غ ة سوي في ا ل ناقه ي وللفايل راح مش ديل الناس ا ل ل يغتسوا ب ي حاج ة ر ز و ل في ا ل آ خ ر كلهم ب يقفوا في الصف لذلك تبسم قال إ ذ ن ا ل أ م ر هين إ ن الكريمه اذا حاسب شنو عفا إ خ و ا ن ن ا شوفوا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 وجده عمر بن الخطاب الفاروق المعروف رضي الله عنهم اجمعين كان يطوف بالبيت الحرام الناس يحب العلماء لما ن شافوه طافوا معه دقوا م ش ي معه ويتابعينه ي س أ ل و ه ل ا يستفيدوا من الفرصه يعني طائف ا طائف خ ل ي ف ة المسلمين يعني رئيس العالم ا ل إ س ل ا م ي كله مصر والسودان و إ ف ر ي ق ي ا واليمن وفلسطين و ا ل أ ر د ن ولبنان ا ل وسوريا والعراق العالم ده كله مسؤول منه فزه كان ذالك ج ا ء و في الطواف قال الناس ما بال هذا الزحام قالوا ازدحموا على سالم بن عبد الله بن عمر قام مشى ا خ ت ر ب منه لما انجبوا صادوا قال يا سالم هل لك إ ل ي ن ا شيء ده ا ل ك ح ا ج ة قال له اما تستحي واستحي ان اسال غير الله في هذا المكان يا اخوانا الخليفه قال اطلب الخليفه قال لجنه اطلب قال لي في المحل الذي أطلب من زون من بشر. من محل في المحل اطلب من بشر قام ا ل خ ل ي ف زي انكسفي عني قام مرق برر الحرم ووضع حراس ي قال إ ذ ا أ ت ى سالم ف أ خ ر ج و ه إ ل ي سالم من ج م ا ل ك أ خذوه خليفه ة خليفة قال ب ق يا سالم ها وقد خرجت من البيت هلك الينا حاجه يمشي طوالي نتيغة في, في جاءني لي يا مشكلتنا واحد موضوع وقلت عندنا البشر ربنا قال قلنا حل لي له أسأل الله قال لي نحن أكثر أندي شيخنا بس حولني للمحسنين ولكن المنظمات لا تتحركون ب ا ل ل ه يسعدكم بان الله يسعدكم ا الله ت ع ا ل ل ه ي ت ع د ك شنو ي ا أ خ ي تا ك ا ن م ش ل ت س أ ل ت م بان الله ي س ع د و م ش ا ت ا ل م ن ظ س ع د م بان الله ي د و د ك م بان الله ي س ع د ا ن الله ي س ع ا ن الله يسعدكم بانه ي س و د ك م بانه يسعدكم ب ا ل ه ي س ع د ك ب ا س أ ل ك م بانه ي س ع د ك ا ن س ع د م بانه ي س ع بانه ي س ع د ا ن ه ي س ع م ا ن ه ي س ع د ك ا ن ه يسعدكم بانه ي س ك م ب ا ل ه ي س ع د ك ب ا ن س ع د ك م ب ا ن يسعدكم ب ا ل س و د ك ا ل م ح ل ي ولكن ل له بس ت ب ي ن ي وعطفي كافوري بس ب ن ل ا ي ن ي و ل ا ن لو كانت تديني ولكن لو كانت تديني ولكن لو كانت تديني ولكن لو ك ا ل ت تديني و ك ا ل ي ة ا ل ج د ي د ة ولكن ل ا ت م ر ق ولكن ا و ا ن ت ت د ا ن ي و ل ن لو ك ا ل ت تديني ولكن لو كانت تديني ا ل ك ن لو كانت ت د ا ن ي ل ن ا س ت ت د ي ن ولكن ا ن د ن ي ا ولكن لو كانت ت د ي ن ل لو م ا ن ي ن ي ولكن لو كانتاخر ع ا ل ب ا ل م ن ا س ب ل ف يكن الآخرة ل ه ن ا م ص ي ب ت ن ا ك ب ي ر ة و ا ل ل ه ع ن د ن ا ن ا م ص ي السودان يدخلوا يقول ه كبيره ولكن هناك مصيبه زول ك ب ي الجنة إلا ا ل ل ه و ا ل ر س و ل بلاد إ ن ي أسمع هناك ل ة ف ي الجنة أ ب و ب ك ر من أ ه لن ا ل ج ة عمر م ن أ ه ل ل ا ج ن ة ل ك ن م أن ي ب ه ل ب ي ر ه لن ي ك ل ن ه م ن أمر ا ل د ن ي ا قال ل ه سالم ا ل د ن ي ا ما س أ ل ت ه ا من يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها يا خاله انا ا ل ل ه لما ا س أ ل ه ج ن ة وحسن خاتم ة وكلام زيدا ما ع د أ ق و ل ا و وطول لكدا ولا كدا يخونه ا ا الناس عندهم يقين نحن يهتز إ ي م ا ن ن ا عند ا ل أ ر ز ا ق والمعايش والله في ناس أ ن ا ب ع ر ف و ممكن يكون واحد في أ ي ح ا ج ة لكن في الرزق د ه بلاوز ملاوزه ش د ي د ة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 قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض المسلم يبادر إ ل ى فعل الطاعات ويستقيم على امر الله إ ي م ا ن ه بالله يدفعه ان يبادر وان يستجيب لامر الله سرعه الاستجابه اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يريد المسجد بعد صلاه الظهر كيف بعيدة وجاء ظهر في محلة و ج ا ء صلى الظهر في م ح ل الدرس الدرس وجاء يسمع ب ي ع م ل منه؟ ا ل د ر ه بعيده ا جاء ل ع و ن ح ر س وقام ل قام رجل داخل رجل المسجد بزرقام جوا الجامع قاد له صلى الله عليه وسلم أ ج ل س يا اخوان حسن لو قام واحد في ا ل ك ن يجب ان يكون هناك فتاه يجب ان ي ك و ل هناك م م ن اقول ل ه يجب ان يكون ما ت ش ع ل ن ا س ق ا ل و ا ج ل ه يجب ان مسعود ك ل م ة ج ل س ه خ ا ر ج المسجد فتاه ل م ا الخبر ج ل س م ا قال ك ما قال و ن ه ن ا جعل فتاه يجب ان يكون هناك فتاه يجب ان يكون ه ن ا ص و ت صوت من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس حتى انتهى الدرس و ق ع د والصحابه ة طلعوا ل ق ب صلى خرجوا فوجدوه قالوا للمسعود من الذي أ ج ل س ك في هذا الحرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول أ ج ل س فجلست قال إ ن ه لم يعنيك قال سمعت أ ذ ن ا ي ولم يسمي الرسول قاشن و أ ج ل س وما قال فلان أ ن ا اعرف كيف أ س م ع الرسول يقول أ ج ل س وما أ ج ل س طبعا دائم بعض الناس تشدد مش كدا ولكن مسعود دا مشدد مش على قبضه ك ي م ه ابن مسعود خرج النبي وابن مسعود جالس يتصبب عرقا يا اخوان ن ا ا ل م د ي ن ة م س خ ن ة أ ي ا م س خ ا ن ة أ ش د من س خ ا ن ة نجادك زور قاعد في الشمس أ ص ا ب بعدك رسول خرج وجدوا قال يا أ ب ا عبد الرحمن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 تقول حجم م ر ت ق ولد مش العلماء اختلفوا والله انا اكلمكم ن ص ي ح ة لوكيل الله ي س أ ل ن ي منا الاسكيت البروز ة الضيقات دين ما ح ج ب اكلمكم اي زول بتو د تطلع الاسكيت البروز ة وصوت ي ق و ل انا بدي ما حجبها حتى ولو كانت الاسكيت البروز ة ض ي ق ة الحجاب في السودان ح ا ج ة ط و ي ل ة حتى ولو ض ي ق ة و ط ر ي ح ة فوق الراس م ر ب و ط ة ده ح ج ا ب ده ده وليضررن ا بخمرهن بيخمره. ده هو الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن رسل لما أهديت إلى أسامة لما إلى أهديت زيد آه آه يعني بن ق ط قبطية ي ف ة من ا ل ب ق ا ل أ ه د ي ت ه ا ل م ر أ ت ي قال, قال مره ا لتجعل تحتها غ ل ا ل ة إ ن ي أ خ ا ف أ ن تصف حجم عظامها ا ل آ ن أ س أ ل ك م بالله حجم العظام ظاهر ولا ما ظاهر اه والله أ ق و ل لك حاجه ملابس ا ل ب ت ح د ممكن تكون ظاهره ة د حجاب ده ح ج ا بشنوده إ ذ ا كان النساء في فرنسا يبكينا ف ر ا ق الحجاب ف إ ن الحجاب في الخرطوم يبكي فراق النساء, النساء النساء في الخرطوم فارغا الحجاب ب ا ل ط ر ي ق ة ن ح ن ش ا ي ف ي ن ه ذ ه إ خ و ا ن ن ا أ ي ن ا ل م ب ا د ر ة ل أ م ر الله والغيره عثمان بن عفان أ ر ا د ا ل م ج ر م و ن ختله ج ا ء يا أخواننا يقتلوا رجل عثمان م ر ه ي س نائله ة ي ر ب و في السيف حس يا كان فيه حرامي طفر بنت ا البيت المرة ل ل ل ي في م م ك ب الشارع فراشص س ت ا ن ع ي ن ا خايفة و ع ر ه ممكن من الخوف ح ا م عثمان ر أ ة ا ن ئ ل ة بنت فرافص ا ل ك ل ب ي ة جاءت تدافع عن عثمان تريد أ ن تحميه قال احتجبي لقتلي أ ه و ن الي من أ ن يروا منك شعره ش ع ر واحده انا اموت وما يشوف ا ل ش ع ر ب دي والله فناس داريه موت قليل يا خ و ا ن ن ا الايمان والتوحيد ليكون منهج ح ي ا ة يدفع الى ا ل م ب ا د ر ة لفعل الطاعات انا ناقشتني واحده واحده مشاهده التلفزيون سجلت حلقه ة و ك مارك هي مره ب ي ت م س ك ي ن ة جات ء ت س أ ل ن ي ا س ئ ل ة في الدين الستوت و ا ل م ر ع ن د ه ا عليها قضايا رمضان وكده ب ع د ي ن لابس لي بالشيء أ ن ا قلت الستود الساهل أخي ا ت و ل س د ه ا ل ف ر د ز ا ت حبو انا أ خ ش ى ب ا ل ف ر د ك د ه اخلي الستود و ق ل ت لي يا ش ي خ ن صوم سبعه وعشرين يعني رجب بتاع ا ل إ س ر ا ء د ه ها كيف أ ن ا داير ا ص و م ياخي أ الصوم يفي شنو ممتأ قلت لا يا أ خ ي د ا ا س ت ف ز ة يعني ما قصر اسيا ل لكن داير ا س ت ف ز ة قلت لي امر الله ا ل ع ب ا د ة ب ا ل ص ل ا ة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 نحن ب ي ص ل ي ونصوم لكن الحجاب ده م ا كدخل نلبس على كيفنا ق لكن والله ما كنا كذا د ه قلت ل ل ب س ق ا ل ك د ه بعد ذا كبرت ت ن ا ق ش معي الحجاب وشروطه و ش و ط ي ب وانا دارت حجب وكلام ز ي د ه ش و ب ا ل ج ز ئ ي ع ا ئ ش رضي ل و ه عنها وجدت عروس تلبس ثياب ج م ي ل ة لابسه ا خ و ا ن ا في نوع من انواع التوب ن ن يطلعن ص ا ا يلبس ل ب التوب ده م و ر ر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 بالفستان البصلي المرقي التومي الشماري الكزبري فستاك اخا ت ف ي حلا ي ع م ل م ل ا ح يقول و ا في بكه تمشي ت ق ن د ب قدام ا ل م ا س و ر ة تندعك بالحجر وتمشي ا ل م ر ا ي ة ا ل ج ي ة وطلع التوبه ع ن ا ي ة من الدولاب ياخي يا أ ده تناقض كبير ه ا ت ن ا ق ض كبير شوف يا اخوانا اكلمكم عائشه ا ل ر ع ا ل ة ل م ا ل ج ت العروس اللبزه ي اللبزات ي في نفس ما يكون جاذب غير م ت ب ر ج ا ت ب ز ي ن ة قامت عائشه ناقشته ا قالت أ ت ؤ م ن ي ن ب ا ل ق ر آ ن طبعا ن نقاش ق انا ش أ ن ق ا ش ي ل مستفزه و ن س ب ة جبتم ن الكلام عائشه رضي الله عنها انها أ ح ا ف و ر خطاب مباشر في قلبه عشان, عشان نصح ل أ ن ه نايم لا ص ح ي ه ولا هزه ع ا ئ ش ة ق ا ل ت أ ن ت م ؤ من ب ا ل ق ر آ ن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 حبيبنا يحفظ ا ل ق ر آ ن وعالم من أ ج ل ه التابعين دي مرته صحيح بعدما يقوم يصلبها ي الليل يمشي المسجد يصلي بالناس يرجع ص ل بالناس ي ي إ ل ى المنزل يريد أ ن يخرج الى العمل تقول له يا حبيب اتق الله في معاشنا أ ط ع ن الحلال ا وجنبنا الحرام ف إ ن ا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار د ه مجتمع حي مجتمع عاش وانشي في كل شرائحه في شبابه طبعا الشباب أ ن ا ماديتوا حقهم ب ا ل م ن ا س ب ة البل بسول ال ال ال شنو موضع ا ل أ ي ا م دي البنطلون يقصو يقصو لحد ا ل ر ق ب ة و ت ر ق ى مجلس الكل اسمو شو ده والله ما بعرفو ت ر ج ع ح ي ب ه ج و ا ح ل ة ي ج و ف قدام العمود و قدام عمود التلفون و محل الاتصالات و ا ل ب ق ا ل ة يا ناس ما عندكم شغل انتم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 و ا ل ظ ا ه ر ي ة هم الذين يقولون أ ن ه ا لا تجب ل أ ن ه يا اخوانا اذا كان الرجل بالذات نهى للصنف ان يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شنو شيء كويس إ ذ ا مغطي الجسم و ا ل ع و ر ة هذا صلاته أ ج ز ا ء ما في شك لكن الذين كرهوا ذلك كرهوها من باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه لما ر أ ى نافع, مش نافع, نافع يصلي ولم يضع على ر أ س ه شيء قال يا نافع لو أ ن ك خرجت إ ل ى البشر تريد مقابلتهم ت ق ا ب ل ه م بهذه ا ل ط ر ي ق ة قال لا قال كيف و أ ن ت تقابل الله يعني يستحسن ويستحب ومن باب الكمال ان اي زلبي في المسجد يكون خ ا ت في راسه حاجه إ ل ا يكون لازم ينطلع له شنو وقام يصدل معلش لكن فينا نجيب ا ل ع ر ا ق هي صحيحه ة ب ب ا ل ن س وفينا يصلون ب ف ن ي ل ة وحمالات طبعا نوم جزء لانه قال ن ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه, شنو؟ على عاتقه منه شنو شيء عاتقه ا ل ف ن ي ل ة دي ما يعتبر سير الحمالات دي لكن المهم أ ن يعظم ا ل إ ن س ا ن شعائر الله لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى شنو القلوب. اما ا ل ص ل ا ة من ا ل ح ي ث ي ة أ ج ز أ ت يعني لكن ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ك م ل أ ن يصلي وعلى ر أ س ه شيء أ م ا ح ا د ي ث صلاه خير من سبعين ص ل ا ة بدون عمامه هذا حديث موضوع لا أ ص ل له فلا يستدل به والله أ ع ل م نعم ا ل ن قول تقبل الله بعد الصلاه ة قول تقبل ل ل ا بعد ا ل ص ل ا ة الصلاة منذ أ ن ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن وينتهي منها يسير على نهج معين والمسلم لم يترك سدى ولم يترك هملا لمجرد أ ن أن يسلم م ي أن س يفعل شنو الباقيات الصالحات يفعل ي ل ا ا ا ب ق تقبل شنو ت هذه قبلها ولا بعدها إ ذ ا كان قبلها كذا لا يجوز أ ن ه ا تقطع عن الباقيات الصالحات وهي ا ل أ و ل ى وهي ع ب و د ي ة ا ل ل ح ظ ة ا ل ل ح ظ ة ل م انك تقول ا ل ب ا ق ي ة ا ل ص ا ل ح ة بعد ما تمشي لو قلت له الله يتقبل منك ما في شيء لكن على أ ن لا يجعل هذا أ م ر معتاد كانه بس طوالي تقبل الله لو انت تدعو ل أ خ و ك ان ا ل ل تقبل صلاته وتقبل صلاتك ما في م ش ك ل ة لكن طوالي بعد ا ل صلاه يقولوا تقبل الله تقبل الله بك بك كانه رجزوا من ا ل ص ل ا ة وجزء من الشعائر بتاعه ا ل م ر ت ب ط ة انت عرف ا الامام الشاطبي لما قال ب أ ن الدعاء بعد ا ل ص ل ا ة من الابتداع ل أ ن ه بعد ا ل ص ل ا ة ب ا ق ي ا الصالحات ولو زاد عليها بجد نصج مع ا ل ب ا ق ي ا ت الصالحات دعاء جماعي ي ه ر س عليه ك أ ن ه من ترتيبات وشرائع شنو ش و ر الصلاه ع ا ة الصلاة ل ت س ي م بعدك قال فينصرف الوصول ما يعمل بعد بيوم كده شنوه فهذا ف ليس من الشرع في شيء والله تعالى أعلم يقول اعلم ل ل ه ز و ج قد أفلح ل ا ؤ م هم صلاتهم من مقصود المصلي بأمور من ن ن الذين خاشعون انشغل الدنيا الأركان والأركان و بالخشوع وهل يجوز الخشوع وأدنى الصلاة إذا انشغل المصلي بأمور الدنيا بعد التكبير الخشوع من الأركان. والأركان أعلى في بعد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 الذي هو في أ ب ي داود والنسائي و ا ل ت ر م ز ي والمسند أ ن المسيء صلاته أ ع ي د ت صلاته ك أ ن ه لن نصلي ل أ ن ه ما كان يقيم ظهره وما كان يخشع في صلاته هذا من الناحيه ة ا ل ف ق يعني الركم من الناحية الفقهيه ر ك إذا خشع الحد الأدنى خشع ن زول يتوضى الوضوء شرط للصلاه ة ي ت و ض خشمه ويدينه وما ع م ر ك ر ل ع ي ن ه هذا وضوء باطل و ص ل ا ة وباطل اما الركن يتبعض الركن يعني ي ت ج ز أ والشرط لا ي ت ج ز أ الركن كان أ ت ي ت جزء منه الباقي يكون معفو عنه يعني الخشوع كان جدا منه جزء والباقي راح منك ل ل ص خ ا ن ة للانشغال لكذا جازت ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ ا فقدت الخشوع ب ا ل ك ل ي ة هذا ركن وضاع ف ا ل ص ل ا ة ت ب ط ل و ت ص ب ح ك ص ل ا ة ا ل م س ي ء ص ل ا ي و ق ا ل ص ل ي فإنك ل م شنو ل م ت ص ل ي أ ي كأنه ل م ي ص ل ي و ا ل ل ه و ي ل ي ويصلي ويصلي و ي ل ي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي و ي ص ي ويصلي ويصلي ويصلي و ي ص ل ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي و ي ا ل ي ويصلي ويصلي و ي ص ل ا و ي ص و ص ي ا م ه م م ق ب و ل ة عند ا ل ل ه ما ف ي ه م كده ي د ع و ن إ ل ى بعض ا ل ش ي و خ ش ن و لا يدعون لربهم ولكن يدعون إ ل ى بعض الشيوخ الكبار أ ي هي فعلا عامله زي الكبائر كذا فالصلاتهم وصيامهم مقبول عند الله أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة وبالله التوفيق أ و ل ا الشرك ا ل أ ك ب ر الذي هو دعاء غير الله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 دعا غير الله باعتقاد ب ا ع ت ق ا ا د ل ت س و ي ة مع الله وان لم يعلن ذلك لماذا ل أ ن ه دعاه بعد أن, قد... بعد ان قدحت في ذهنه ثلاث مسائل زول شيخه مات أ و شيخه في مدني جاءت م ص ي ب ة عتب جاءت م ص ي ب ة يا شيخنا افزعنا لأنه ثلاثة مسائل、خطيرة. المسألة الأولى اعتقاده أن للشيخ علما مطلقا الله أن اعتقاده وهذه فوت تسوية خطيرة مع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 طيب قول الشيخ سمع صوتك يعرفك في الحجوس ا في كيف أ م ك في م ب د ه أ م ك في ا ل ث و ر ة أ م ك في الشقله أ م ك في الجليف امك في ا ل م ن ش ي ة أ م ك في أ ر ك و ي ت الشيخ يعرفك ي ف م ع ن ا أ ن ت ما دعوته إ ل ا بعد أ ن انقدحت في ذهنك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 فالناس البدع و في الشرك من الناس الموجودين في المجتمع يعتقد الشيخ ويدعوه ماذ قل و أ ن ت مشرك وماذ قل و أ ن ت كافر حتى ولو صلى صلاته تجزي إ ن شاء الله ولو صام صامه يجزي ل أ ن ه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اخوانا ذي ا ل ج ه ل يحتاج إ ل ى من يعلمهم وليس من يكفرهم وينفرهم فلذلك سجد م ع ا د للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا السجود لا يكون إلا لمن وهذا يكون قال يا معاذ ما اتفهم م هذا ع مع... لو كنت ك ف ر و امرا احدا الشيخ فيه ده كده عقلتك ان ل ل ه ا ت ا ا قال ق ش و يسجد و ن ل أ س ا ق ف ت وأنت ه م أولى ل ب ا و د منهم في ا لامرت ي م ن يا ع ا ذ لو كنت م ا أحدا أن لأحد أ يسجد ل م ر ا ل ز و ج ة أ ن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها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 هل ي تجوز ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن والناس تتحدث بجانبك غير مستمعين إ ل ي ه إ ذ ا كان ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الذي ت ق ر أ ه واجب ك ا ل ق ر ا ء ة في الصلوات وكذا ف إ ج و ز ويحمل الناس شنو وزر عدم استماعهم أ م ا إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن فمستحب والناس يتكلمون ولا يستمعون إ ل ى ا ل ق ر آ ن ف ص ي ا ن ة ل ح ر م ة ا ل ق ر آ ن أ س ك ت عن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن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 عثمان عفان يقول للملا ي ح ت ج ب ي لقتلك أ ه و ن إ ل ي من أ ن يروا من منك شنو ش ع ر ة و ذ ل يقول لها ما تلبسه إ خ و ا ن ن ا انت وكت لجد ي بنتك لا تلبس الحجاج ب و ا ل ح انا أ ز د ي ن ص ي ح ة إ ل ى هذا الوالد لو كان يسمع إ ل ي بنتك تريد أ ن تتشرف ب أ ف ض ل ا ل أ س م ا ء الحياء و ا ل ح ش م ة و ا ل ف ض ي ل ة و ا ل أ د ب والدين والقيم و ا ل أ خ ل ا ق لماذا تمنعها انت ينبغي ان تامرها بان تلبس الحجاب اما هي لا يحل لها ان تطيع والدها لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه ت الخالق وأما لو أصلكفليبس المحاضرة الدينية、فقط. بالعكس حجاب الحفلة للحفلة تلبس الدرس في فقط تلبس من السفهه ما من الناس الكويسين الناس ثم أ ي ن اتق الله حيث ما كنت شنو حفله يعني و د ر س ا هناك يعني الله هنا هناك ما في و ل شنو يا أ خ ي ع و ذ بنا هذا ينبغي الا يجوز هل يجوز تعليق الحبه السوداء ك ت م ي م ة لا يجوز ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة تقول كل سبب ليس بسبب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 و ق س على ذلك كل ا ل م ع ل ق ا ت ف ي ن ا س ب ع ل ق و ا في الحفلات مجاشش ي و ل ا م ا ل ق د ا ك م د ه ش ر ك والمراكب و ل ع ا ل م ر ا للمقشاشة و ا ل ع ي ن ك ل ه ا تمشي في ا ل م ش ا ش ة و ا ل ع ر ب ي ة م ج ي ح ا ج ة ع ر ب ي ة ر و ز ة ج د ي د ة خايف عليا ه و ف ي ن ا س ب ع ل ق و الغرون ا في ا ل ب ي و ت والنفساء يعلقوا لا البزنجان التفاح ما له يعلقوا لا البزنجان ومنها يعلقوا للطفل شنو ا ل ح ب ة السوداء هذا يمكن أ ن يكون شرك أ ص غ ر وشرك أ ك ب ر التفصيل كالاتي اذا اعتقد أ ن ه ا بنفسها د ا ف ع ة للضر ج ا ل ب ة للنفع شرك أ ك ب ر يخرج عن ا ل م ل ة و إ ذ ا اعتقد أ ن ه ا مجرد سبب ولكنها لم تتخذ سبب بدليل شرعي عسل النحل شفاء انا اقول لك الكلام د ه امشي اشرب د ه السبب واتخاذه لا يفضي الى الشرك ل ا لانه سبب شرعي مذكور م ش ن و بمستند اما ا ل ح ب السوداء و ي ن مذكوره مذكور ش ف ا ء اكلها وتعاطيها هل تعليقها وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيء هل ا ل ح ب السوداء شيء ولا ماشيء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 كيف يقول ل م ؤ م ن إ ي م ا ن ه و يقينه والله ه ذكرنا ا في الصميم ا ل إ ي م ا ن ده اهم شيء طبعا هو اللي بيخلي ا ل إ ن س ا ن عنده م ك ن ة من نفسه يعني بيقدر يمسك نفسه يهون ده حرام ما يقدر يقول انا ما, ما بعصي الله ل أ ن ه في آ خ ر ه ك ن اخوانا ك ل م كالناس الان إ ي م ا ن ضعيف ا ل آ خ ر ه ذات المشككين فيها شديد ح س ن واحد يقول لك نارا م ض م و ن ة قال ولا ا ج ن ة شنو مجهجة. ه مجهجهه مجهجة يا مجهجهين مش انتو قالوا يعني انت ما مقتل ا ل ج ن ة ما م ج ه ج ه ا والله انها وعد الله الذي لا يخلف الميعاد ج ن ة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب فعلا بالغيب لكن قال انه كان وعده ذكر ان يفضي الى الشرك والكفر والنسبه يقولك نارا م ض م و ن ة ولا ج ن ة م ج ه ج ه ا انت ا ل م ج ه ج ة ا ل ج ن ة ما م ج ه ج ة ا ل ج ن ة ي ه ا م و ج و د ة من ا ل زمان ودخلوا فيها ناس وربنا اوعد بيها ناس لكن انت م ج ه ج ة الايمان ضعيف جدا في ح ي ا ة الناس اعوذ بالله وده اشياء ك ث ي ر ة ازاي تقع على م ش ك ل ة شوف شوف、يعني. انا ضعف الايمان يقول لك اذا كترت عليك الهموم شنو ي ل د ب د منوم ابطل الباطل ده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 م الحرص تفارغوا حتى و مكفاهم أقرأ أقرأ ت ما تفهم ثالثا ا ل ح على ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل إ ي م ا ن عشان تحافظ على و ي ز ي د ه ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة الدروس دي ب ت ن ف ع ت ح س ى أ ي زول بيحضر م ح ا ض ر ا ل م ح ا ض ر ا ت بيرجع بيختلف عن ا ل أ ي ا م الفاتت في ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن في كذا فلذلك أ ق و ل حضور مجالس العلم و م ص ا ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر ي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 والبحر كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه سرا جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربا ليس ينساه ت أ م ل الكونده يا من يرى مد البعوض جناحه في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل ي و ي ر ا نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ي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 لا يؤمنون هذه أ م و ر ومسائل تقوي ا ل إ ي م ا ن